صلح لكم مععمللَكم ويغفر لكم ذُنوبكم ومن يطيع الله ورسولة فقد فاز فوزًا عظمة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشّ الأمور محدفاتها وكل محدثة دع وكل دعة ظلاله وكل ظلالة في النار أعادًا الله من النار أما بعد رايناه في شهر الصيام والقيام فتهللت وجوهنا بشرا وبرؤيته فرحنا والتمسنا له العذر فيما مضى فاحسنا به الظن وما اسئنا ولكن تلك الفرحه لم تدم طويلا فقد اتى ما ينغصها ويكدر صفوها فلم نعد نراه بيننا ولا معنا يا الله يا الله أين هو ذلك الصائم القائم هل شطت به الدار ام هل خطفته الاقدار لا وربي انه الواقع المؤلم والحقيقه المره نعم انها الحقيقه المره التي تبكي كل مؤمن لقد عاد ذلك الصائم القائم لما كان عليه قبل رمضان فهجر المسجد وأعرض عن المصحف وتنكب الصراص ونقض غزله من بعد قوه انكاثا فصدق فيه قول القائل صلى المصلي لشهر كان يقصده لما انتهى الشهر لا صلى ولا صام لقد اختار لنفسه هذا الطريق طريق الهوان طريق البعد عن الرحمن ومن يهن يسهُلُ الهوان عليه ما لجُرحٍ بميِّتٍ إيلامُ لقد ودَّع ذلك الصائم القائم ودع رمضان ودَّع معه بيوت الرحمن وأتبعها بتوديع القرآن والله المستعان ليذهب للدنيا ويُجلِب بخيله ورجله ويُنافس أهلها إخوتاه لقد حنَّت المساجد لروادها واشتاقت المصاحف لقُرَّائِها إخوتاه ولا تكونُوا كالتي نقضت غزلَها من بعد قُوَّةٍ أنكاذَة فبعد شهرٍ كامل من الصيام والقيام إذ به يعودُ سريعًا سريعًا للمعاصِ والآثام يستمعُ للحرام وينظُر إلى الحرام ويأكلُ الحرام فأين أثرُ الصيام والقيام ألم يقُل الملك العلَّام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا الهدف الاسمى والغاية العظمى من الصيام هي تحقيق التقوى فاين هي التقوى ممن هجر بيوت الله واعرض عن كلام الله وانغمس في دنيا نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ربنا لا تُزِغ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا وهب لنا من لدُنك رحمة ألم يقُلِ الله لنبيه ومُصطفاه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيَكَ اليقين أي حتى يأتيَكَ الموت حتى خُروجُ الروح فليس لعمل المؤمن غاية دون خروج روحِه إنه وكما افترَقَ الناس في هذه الدنيا إلى فريقين وقومٌ ثابتون على إيمانهم قد جعلوا شهواتهم تحت أقدامهم وقومٌ سائرون خلف ملذاتهم قد نكَصوا على أعقابهم فإنهم سيفترِقون هناك يوم القيامة يومئذ يتفرَّقون فريق في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها وفريقٌ في السعير وما ربك بظلَّامٍ للعبيد ماذا بعد رمضان عبارةٌ قد سمعتها الآذان كثيرا ولكن ربما لم تصل للقلوب إن من يقارن أحوال الناس في رمضان وبعد رمضان ليأخذ العجب منه كل ما أخذ حينما يرى مظاهر الكسل والتراجع عن الطاعة في صورةٍ واضحةٍ للعيال وكأن لسان حالهم يحكي أن العباده ليست إلا في رمضان كأنهم لم يعلموا ان رب رمضان هو رب الشهور كلها كم من مجهد النفس كان حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب كم مره قرأ عباد رمضان القران وكم سمعوا فيه من حكم ومواعظ وعبر ألم يسمعوا كيف فعل ربهم بعاد غير ما ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم يقرأوا صيحة عادٍ وصاعقة ثمود وخسف قوم لوط ألم يقرأوا الحاقة والزلزلة والقارعة وإذا الشمس كُوِّرت فسبحان الله ما هذا الران الذي على القلوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ألا فليت شعري أين القلب الذي يخشع وأين العين التي تدمع أحوالنا تُشكى إلى الله فلا الشابُّ منا ينتهي عن الصبوة ولا الكبيرُ منا يلتحِق بالصفوة فرَّطنا في كتاب ربنا في الخلوة والجلوة وصار بيننا وبينه أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة عباد الله أيها الإخوة الكرام إن من قارب الفتور والكسل بعد الاجتهاد ومن ادَّعَ التسلية وُكِلَ إلى نفسه ومن وُكِلَ إلى نفسه فقد وُكِلَ إلى ضَيَعَه إن من وقع في التقصير بعد التمام أو تمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو أبعد ما يكون عن الفوز بالطاعة ولو غشَّ نفسه بعباداتٍ موسمية لربما وجد معها خفيَّ العقوبة وهو سلب لذة المناجاة وحلاوة التعبد الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم شوالهم كرمضانهم الناس في غفلاتهم وهم في لذة مناجاتهم وهؤلاء هم من يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المداومه على الطاعه نعم لرمضان ميزة وخصوصية في العبادة ليست في غيره من الشهور غير أنه ليس هو محل الطاعة فحسب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جواداً في كل حياته غير أنه يزداد جوده إذا حل رمضان ولتعلموا إخواني أن الرجوع والنكوس عن العمل الصالح هو مما استعاذ منه حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله فيما صح عنه وأعوذ بك من الحور بعد الكور أخرجه أحمد والترمذي وأصله في مسلم وكذلك ما جاء في دعائه المشهور صلى الله عليه وسلم واجعل الحياة زيادة لي في كل خير فما بال الكثيرين أخذوا ينصرفون عن صالح الأعمال بالأمس اكتَضَّت المساجد بالمُصلِّين بالأمس دوَّت الأصوات بتلاوة الكتاب المبين بالأمس قد كُنَّا مُرغِمينَ للشيطان بكثرة النوافل واليوم أخذ يهتَزُّ طربا من تركنا لها ويتصارع مع الناس في ترك الواجبات إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. أعاذني الله وإياكم من السعيد. إن تلكم لمأساةٌ كُبرَى، وخسارةٌ عُظمَى أن يبني الإنسان ثم يهدم وأن يستبدِل الذي هو أدنى بالذي هو خير أين تلكم القلوب الخاشعة في شهر رمضان أين تلكم العيون الدامعة أين الألسن التالية أين الأيد المنفقة أين تلكم الأرواح المُقبلة على الله أين الشعور الفياض الذي رأيناه في رمضان ألم يعلم من هجر الطاعة وترك الصلاة جماعة وأعرض عن القرآن قراءته واستماعة ألم يعلم أن رب رمضان هو رب شوال وشعبان ألم يعلم أنه أخبر سبحانه عن نفسه بأنه مع المحسنين في كل زمان ألم يعلم أنه جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر ونحن الصالح منا نائم والعاصي في معاصيه هائم يقول سبحانه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ما هذا الانصراف إخوتا ما هذه الرغبة عن الله الذي يحب من عباده المداومة على تقوى فحذاري ثم حذاري ثم حذاري يا من سمت نفوسهم في رمضان إلى درجات الصالحين وتنعمت بلدة المناجاة وانتظمت في سلك الطائعين حذاري أن تهدموا ما بنيتم وتبددوا ما جمعتم حذاري يا من كان في رمضان تقياً نقياً رحيماً أن تطيع بعد رمضان شيطان رجيماً حذاري من النكوص على الأعقاب والالتفات عن الله بعد أن أقبلت عليه تائبا راغبا في رحمته خائفًا من نقمته حذاري بعد أن كنت في عداد الطائعين وحزب الرحمن أسبل عليك لباس العفو والغفران أن تخلعه بالمعصية وتكون من حزب الشيطان حذاري أن توقع نفسك في المعصية فإنها شهوةٌ قصيرةٌ ثانية تعقبها حسرةٌ باقية ونارٌ حامية أيها الفضلاء إن من كان حاله بعد رمضان أحسن منه قبل رمضان فهو دليلٌ على القبول من الرحمن ومن كان بعد رمضان كحاله قبل رمضان أو أسوأ مقيمٌ على المعاصي بعيد عن الطاعة يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله يسمع النداء للصلاه فلا يجيب ويعصي مولاه فلا يتوب لا يدخل مع المسلمين بيوت الله ولا يتلو كتاب الله ولا يتاثر بالوعد والوعيد ولا يخاف من الزجر والتهديد سماعه للاغاني والمزامير ونطقه قول الزور وشرابه الدخان والخمور وماله من الرشوه والربا والخديعه والفجور فماذا استفاد هذا من رمضان ومن مواسم المغفرة والرضوان إنه لم يستفد سوى الآثام والخسران والعقاب والنيران فيا عظم الخسارة ويا هول العقوبة فواصلوا السير إلى الله فمن زرع وتعاهد زرعه بالسقي حصد ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوَّه نادماً يوم الحصادي لقد تعلمنا في مدرسة رمضان أن أنجع الدروس وأبلغ المواعظ هي في تقوى الله تعلمنا كيف نقاوم نزغات الشيطان تعلمنا كيف نقاوم هوى النفس الأمارة تعلمنا كيف ننبُذ الخلاف وأسباب الفرقة لقد تراصت الصفوف في رمضان فينبغي الا تتناثر بعد رمضان لقد اهتزت جنبات المساجد ولهجت الالسنه بالتهليل والتحميد والدعاء فليدم هذا الجلال والجمال بعد شهر رمضان لقد علا محياك أخي في رمضان علاه سمت الصالحين ذل وخضوع واخبات وسكينه وقار وخشيه فلا تَمْحُهُ بعد رمضان بأخلاق الزهو والسفة لقد امتدَّت يدك في رمضان بالعطاء وأنفقت في بسخاء فلا تقبِضها بعد رمضان أيها الإخوة الكرام لقد ودَّعت الأمة رمضان لكنها لم تُودِّع مآسيها الدامية وآلامها المُبرِحة وهي تمر اليوم بمِحَنٍ عظيمة وتشتكي من جراحٍ عميقة ترون جراحها في القدس وفي العراق وفي مواقع أخرى ملتهبة حرب شرسة لتنحية الإسلام وتجفيف منابعه من أعداء الإسلام متجاوزين كل الحدود والأعراف لقد امتُحِنت الأمة الإسلامية اليوم بصنوف المكر وأثقال المصائب كان بعض ذلك كافياً للقضاء على غيرها من الأمم إلا أن قوة العقيدة والإيمان ينابيع عذبة تتجدد رغم المصائب وإن الغد المأمول والنصر القريب هو للإسلام والواجب علينا نصرة قضايا أمتنا والتحلي بالصبر وضبط النفس والإخلاص في الدعاء والاستعانة بالله أمام العواصف العاتية حتى تنقشع الغمَّة وينكشف الكرب بإذنه جل وعلا وما ذلك على الله بعزيز بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم لاستغفروه إن ربي غفور رحيم أما بعد فإن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجام ومواقيت للأعمال ثُمَّ تَنْقَضِي سَرِيعًا وتَمْضِي جَمِيعًا والذي أوجدَها باقٍ لا يزول ودائم لا يحول هو في جميع الأوقات إلهٌ واحد وليأعمال عباده رقيبٌ ومشاهد وإن للمُداومين على الطاعة فرحةً عند لقاء ربهم حيث ينالون المُتعة الكُبرى والنِعمة العُظمى ألا وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكأني بأقوام من بيننا سينادون كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جعلني الله وإياكم من أهلها هؤلاء العقلاء رُفِعَ لهم علَمُ الجنَّة فشمَّروا إليه ووضِّحَ لهم طريقُها فاستقاموا عليه علموا أن الربح كل الربح إذا حُشِروا إلى الرحمن وفدها فوقفوا اللحظات والسكنات ووجيف القلوب والأنفاس على هذه الجنة أن يدخلوها فنالوها جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيها إنها جنات إقامة دائمة لا كجنات الدنيا وقد وعد الله بها المتقين ووعد الله لا يخلف فهم آتوها لا محالة هي الجنة قال صلى الله عليه وسلم يُؤتى بأشد الناس بُؤسًا في الدنيا من أهل الجنة فيُصبغ صبغةً في الجنة فيُقال له يا ابن آدم، هل رأيت بُؤسًا قط؟ هل مرَّ بك شدَّةٌ قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مرَّ بي بُؤسٌ قط؟ ولا رأيتُ شدَّةً قط جعلها الله مقرًّا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وأودعها الخير بحذافيره وطهَّرها من كل عيبٍ وآفةٍ ونقص نسألُ الله أن يجعلنا من أهلِها ألا فألزِمُ أنفسَكم المسلك القويم الذي سلَكتموه في رمضان من اجتنابِ المعاصِ والآثام والإكثار من الأعمالِ الحسان أيها الإخوةُ الكرام إن فضل الله عليكم متواصِل ومواسِمَ المغفِرَة لا تزال متتالِية لمن وفَّقَه الله لاغتِنامِها فإنه لما انقضَى شهر رمضان ودخلَت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام فكما أن من صام رمضان وقامه غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه فكذلك من حجَّ البيت فلم يرفُث ولم يفسُك رجعَك يوم ولدَته أمُّه فليس يمضي من عمر المؤمن ساعة إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات فالمؤمن يتقلب بين هذه النعم نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لاغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات صلوا وسلموا على رسول الله